اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد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 Bismillahirrahmanirrahim. Qul A'udhu, bi Rabb Nas, Malik Nas, Illahi Nas, Min syirr al waswas al khannas, Al Ladiy waswasu fi sudur nas. Min al-jinnti nas la ilaaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin, al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 أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم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 Hiu Mewujud, Tidak ada yang lain selain Allah. Hiu Maksud, Tidak ada yang lain selain Allah. Tidak ada yang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 La ada yang lain selain Allah. Tak ada la yang lain selain Allah. Tak ada la yang lain selain Allah. Tak ada la yang lain selain Allah. La Allah.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 Subhanallah, wa wabhamdihi. Subhanallah, wabhamdihi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. إلى أرواح من اجتمعناها هنا بسببهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 اللهم اجعله فكاكا لهم من النار ونجاةا لهم من النار وسترا لهم من النار وفداء لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم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 ان فينا وصحائفي والدينا والسادات الحاضرين ووالديهم علما الجميع بالرحمه والرضوان وادخلنا واياهم في فسيح الجنان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 مسكوب وفاكهة كثيرة اللام قطعه ولا ممنوعه وفرش مرفوعه مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة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 Ya Rabbal Al-Alamin Rabbana taqabbal minna du'aanna Inna ka antas sami'u al-ralim Wa tub' alayna ya maulana Inna ka antas tawabu